عاش محبوب في زمانه وقت حياته وبعد ما ماته أب وعايش وسط أولاده دايماً كان حاسس زيمن كان حاسس بولاده زيمن عارف ايه مطالبهم وبصلواته يرفع ده يوصل اليد الرب بيدهم وبصلواته يرفع ده يوصل اليد الرب بيدهم أكتر طلبا كانوا يقولوا طلب صلوات وشفات ويكتر طلبا كانوا يقولوا طلب صلوات يظهر فيهم مجد قد يظهر فيهم مجد كن جداً جداً ما قولها البابا كتير النس كُنّي طمّنّي دنجدّن ما تفكر شي كتير في الأمر وسيب الأمر بيد إيديك ما تفكر شي كتير في الأمر وسيب الأمر بيد إيديك بدي املاني بتحل بايده كان الحب بيملاني والبركه بتحل بايده كانت الكلمة بين شفتي عطري فوح في الكون يزيدت كانت الكلمة بين شفتي كانت عشرة ويا إله قصّة حب ملهاية. كانت عشرة ويا إله حب هو بخط إديه يكتبها جوة طحنته في الآلايا. هو بخط إيدي يكتبها جوة في الألايا